المولى الرب <تصفيق> دي يا سيدنا اسم الله تبكيك ربانا حكم الله تبكي أكمل الله أقصى ما ينادي في الدنا عودا لوانا بالان دوت بيز الدنا دا انت لي وانا حكم الله تبكيك ربان حكم الله طال اثانا حكم الله تبكيك ربان حكم الله طال اثانا حكم الله اقصى ينادي في الدنا عودة لوانا حكم الله اقصى لا يناديك في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا اني المسير إن سالت دمائي اين النصير اسرير دائي اني الأسير سالت دماي اين النصير اسرير دائي اني الأسير سالت دماي اين النصير اسرير دائي بيد الصغار يهوي بناي يا امتي लबीन दिय कु हुई बिनाई य उम्मी लबी निद उम्मीती लब्बी निदी य उम्मती लब्बी निदी उमल्लाऊ गुकमल्ला على اتانا حكم الله بكيك وبانى حكم الله على اتانا حكم الله ابصى ينادي في الدنا عودت لوانا حكم الله ابصى ينادي في الدنا عودة لوانا في الدنيا. عودة لوانا في الدنيا. عودة لوانا. تفق الجراح قد سأل منا أقص الكفاح نادى وأنا. تفق الجراح قد سأل منا أقص الكفاح. نادوا و ان دفق الجراح قد سال مننا اقصى الكفاح نادوا و ان هاتوا صلاح ليدود عنا في كل ساح اين المثنى هاتوا صلاح ليبنوا دعنا في كل ساح اين المثنى في كل فاح اين المثنى في كل ساح اين المثنى حكم الله بكيك ربان حكم الله طال اذانا حكم الله بكيك ربان حكم الله طال اذانا حكم الله اقصى لي ينادي في الدنا عودته لوانا حكم الله اقصى لي ينادي في الدنا عودته لوانا في الدنا عودته لوانا في الدنا عودة لوانا <تصفيق> هي يقتلوننا لن نساوم هي يسجنوننا سنقاوم هي يقتلوننا لن نساوم هي يسجنوننا سنقاوم هي يقتلوننا لن نساوم هي يسجنوننا لن سنقاوم لن تنحني من الاعتاء لن تنحني فالنصر قادم لن تنحني اا من الاعزاء لن تنحني فالنصر قادم لن تنحني فالنصر قادم لن تنحني فالنصر قادم حكم الله تكيك ربان حكم الله طال اثانا حكم الله تكيك ربان حكم الله طال اثانا حكم الله اقصى ينادي في الدنا عودة لوانا حكم الله ابقى ليناهي في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة لوانا في الدنا عودة, عودة, عودة لوانا نحن الاباء جند محمد جند السباق والله يشهد نحن الاباء جند محمد جند السباق والله يشهد نحن الاباء جند محمد جند السباق والله يشهد رد الغزاة اقصى لداب ونمضي الى عز अजिन वसु दुदुल गुजर अफसान عز वू इलाज वसु عز इला ऐसी वसु عز इला ऐसी जिन वसुद की करुब हुक्म अल्लाह प الله, تبكي كربانا. حكم الله की करूँ बहना सुखमल्लाकमल्ला अफ्सो नयू नी फिदू न औद तैली वन सुखमल्ला अफ्सो नयु न ينادي في न औली لوانا. لوانا في न عودة لولاه الملتزمون